فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بركاته يقول الله جل وعلا والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين التين والزيتون هما ثمار معروفة وهي تنبت في الشام وذكرها الله تعالى لأمين عظم نفعهما وإلا في الشام أنواع من الثمار فيها العنب وفيها غيره لكن الله تعالى ذكر التين والزيتون لعظم نفعها فالناس يحفظونها وقتا طويلا وفيها أيضا من الفوائد ما فيها والتين والزيتون والشام هي موطن بعثة نبي الله تعالى عيسى عليه السلام ثم قال الله جل وعلا وطور سينين الطور هو الجبل الذي في سيناء وهو الذي نادى الله تعالى منه نبيه موسى عليه السلام وذلك أن نبي الله تعالى موسى عليه السلام لما وقع لهما وقع في مصر لما وكز الرجل فمات الرجل ثم خرج موسى عليه السلام من مصر وتوجه نحو الشام إلى مدين ثم تزوج ثم وهو راجع مر بسيناء حتى يرجع إلى أهله في مصر فنودي من جانب الطور الأيمن في البقعة المباركة من اي موسى إلى آخر الآيات فذكر الله تعالى موطن بعثتي عيسى عليه السلام والتين والزيتون الشام ثم ذكر موطنا بعثة نبي الله موسى عليه السلام وطور سينين ثم ذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقال الله جل وعلا وهذا البلد الأمين يعني مكة القسم على ماذا؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم خلقنا الإنسان تام الخلقة له عينان له شفتان له لسان له أنف له أذنان اجزائه الداخلية مكتمله له كليتان معده بنكرياس يعني أتم الله تعالى خلقه له اصابع تنفعه في, في حياته له قوام حسن له شكل جميل هو اجمل المخلوقات إذا رايد رايته ونظرت اليه في احسن تقويم يعني خلقه الله تعالى اجمل من من, من غيره من المخلوقات في احسن تقويم لكن بعض الناس مع كونه في أحسن تقويم وأجمل خلقة إلا أنه يقع من منه من المعاصي أو ربما من الشرك بالله والتفريط في حقوق الله تعالى عليه التفريط في صلاته التفريط في حقوق والديه التفريط ايضا في حقوق الناس يأكلوا أموال الناس بالباطل ويظلمهم يقع منه التفريط فكأنه ينحدر والله يريد أن يرتفع وهو ينحدر ولذلك قال الله جل وعلا ثم رددناه أسفل سافلين. الإنسان الذي لا يطيع الله ولا يتقرب إليه ولا يقوم بما أوجب الله تعالى عليه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون طيب افعل ما أمرك الله تعالى به ثم رددناه أسفل سافلين وقيل أسفل سافلين يعني في النار ثم قال الله الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون يعني أجر غير مقطوع وقرن الله تعالى الإيمان بعمل الصالحات فلا يكفي الإنسان يقول والله أنا مؤمن طيب صلي قال لا الإيمان في القلب طيب صم الإيمان في القلب يا أخي يعني كأنه يريد أن يكتفي بقوله أنا مؤمن وإقراره بلا إله الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه خلاص ما يجب عليه أن يعمل غيرها من الطاعات وهذا باطل بلا شك الإيمان لا بد أن يكون معه هذا العمل الصالح مثل ما قال الله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما جزاؤهم يا ربي فلهم أجر غير ممنون ثم قال الله فما يكذبك بعد بالدين إذا عرفت أن الله خلقك ورزقك وسواك وعدلك وأن لا يمكن أن يوجد شيء صدفة وأن ما ترى من كمال المخلوقات وجلالة قدرها وحسن تصويرها وترتيب هذا الخلق وترتيب السماوات والأرض لأنه لا بد أن يكون له خالق ما دام أنك ترى هذه الأمور الدالة على وجود الله وعلى خلقه لعباده تراها بعينك ظاهرة أمامك ما دام أنك ترى ذلك فما يكذبك بعد بدين ليش تكذب بالدين؟ عليه الله وبيحكم الحاكمين أحكم الحاكمين في شرعه أباح لنا أن نشرب كذا وحرم علينا كذا أباح لنا أن نأكل كذا وحرم علينا كذا أباح لنا أن نلبس كذا وحرم علينا كذا أوجب علينا أن نفعل كذا وجعل الشيء الثاني مستحبا مثلا من السنة أوجب عليك في مالك أن تخرج الزكاة أوجب عليك صوما بالطريقة الفلانية كل هذا مشتمل على الحكمة التامة. له الحجة البالغة أليس الله بأحكم الحاكمين بلى هو سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين الله يتقبل منا ومنكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.